في ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة كلمة ولازمنا بفضل الله جل وعلا مع هذه الكلمة الرقيقة الرقراقة مع التقوى تحدثت عن التقوى لغة واصطلاحة وعن حقيقة التقوى وعن صفات المتقين على وجه الإجمال فتعالوا بنا اليوم لنجمع بعض ثمرات التقوى جعلني الله وإياكم من المتقين وأول ثمرة من ثمرات التقوى وما أكثرها حب الله للمتقين قال جل وعلا في صورة التوبة إن الله يحب المتقين يا لها من كرامة والله حب الله للعبد أمر يرتجف أمامه الوجدان وتتوارى أمامه كل كلمات اللغة على خجل واستحياء إن الله يحب المتقين ماذا لو أحب الله عبدا من عباده قال الله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه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 يا جبريل إني أحب فلانا الله أكبر ويذكر الله جل وعلا اسمك في الملأ الأعلى إني أحب فلانا فأحبيب فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم ينادي جبريل في الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا سيوضع له القبول في الأرض اللهم ارزقنا القبول في الأرض قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى قال ابن عباس أي محبة في قلوب الخلق فلو أحبك الله جل وعلا سعدت في الدنيا والآخرة سعادة لا تشطى بعدها أبدا هذه ثمرة حلوة من ثمرات تحقيق التقوى إن الله يحب المتقين ثانيا معية الله للمتقين قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين والمعية نوعان معية عامة وهي معية العلم الشامل إذ لا يعزب عن علمه شيء في السماء والأرض جل وعلا قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 إلى آخر الآيات فهذه المعية العامة أما معية الله للمتقين فهي المعيه الخاصة معية الحفظ والنصري والمدد والتاييد واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ويا لها والله من كرامه وما أشرفها وأجلها من معية الثمرة الثالثة عدم الخوف والحزن قال جل وعلا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم يا أخي التقي لا ينبغي له أن يحزن ولا ينبغي له أن يخاف ألم تسمع مني الآن أن التقي يحبه الرب العلي وأن التقي في معية الله جل وعلا فإذا كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن وإن كان الله معك فممن تخاف أكرر أقول التقي يحبه الله جل وعلا التقي في معية الله فإذا كان الله يحبك أيها التقي فعلى أي شيء تحزن وإذا كان الله معك أيها التقي فمن أي شيء تخاف فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الثمرة الرابعة البركة بركات الله تبارك وتعالى تتنزل على المتقين قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ما أحوجنا إلى التقوى لينزل الله عز وجل علينا البركة فلقد نزعت البركة الان من كل شيء نزعت من الوقت ونزعت من الأعمار ونزعت من الأرزاق إلا من رحم ربك تبارك وتعالى فما علينا إلا أن نحقق التقوى لنكون أهل بركات الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الثمرة الخامسة من ثمرات التقوى الفرقان بين الحق والباطل وما أحوجنا والله إلى هذه الثمرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. انظر إلى جواب الشرط البديع يجعل لكم فرقانا، فالتقوى سيفرق الله عز وجل لك بها بين الحق والباطل وما أحوجنا في حالة الغبش التي نحياها الآن كثير من الناس, من الناس يعيش حالة غبش فكري وعقدي وخلقي وسلوكي فإن حققت التقوى من الله تبارك وتعالى عليك بالفرقان ستستبين بتحقيق التقوى سبيل المؤمنين وسبيل المجدين ستقف على السبيلين وسيفرق الله عز وجل لك بين الحق والباطل فحالة الغبش لا تنصر دينا ولا تقيم أمة فما أحوجنا إلى التقوى لأن الهوى لا تدفعه الحجة بل يدفع الهوى تقوى الله عز وجل قد تكون الحجة دامغة لكنها لا تقنع وقد يكون الدليل ناصعا لكنه لا يشبع لأن الهوى لا يقتنع بالدليل ولا يدفعه الدليل بل تدفعه تقوى الملك الجليل قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسيهم الحساب فما أحوجنا إلى تحقيق التقوى ليرزقنا الله عز وجل فرقانا لنفرق به بين الحق والباطل بين الحلال والحرام بين التوحيد والشرك بين السنة والبدعة بين الضلال والهدى بين الخير والشر بين ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى وبين ما يبعدنا عن الله جل وعلا ثمرة السادسة وما أعظمها والله من ثمرة تدبر معي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا من تبحث عن الرزق حق التقوى الله ودع النتائج لله سبحانه ودع المخرج لله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هل تصدق ربك تبارك وتعالى الجواب نعم فما عليك إلا أن تحقق التقوى ودع المخرج لله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب لا أنسى هذا الشاب الأمريكي الذي حدثني بأنه تقدم قبل إسلامه لشركة كمبيوتر في ولاية نيويورك وقدم أوراقه ليعمل مديرا وبالفعل نجح بجدارة يقول وفي اليوم الذي اختبر فيه اتصل على زميل مسلم له فأخبره بأنه يصل الظهر في المسجد الفلاني في مدينة بروكلين فذهب إليه يقول فلفت نظري الأذان وشد انتباهي ولفت نظري مشهد المسلمين وهم يصلون بعد ذلك قال فسألت صاحبي عن الإسلام فأخبرني باختصار شرح الله صدره للاسلام فأسلم لله تبارك وتعالى وعلموه الصلاة فصلى ومضى شهر كامل أو يزيد قال فاتصلت علي الشركة لاذهب لاستلام العمل قال وكان الله قد من علي بالهداية والتزام فذهب بصوره اخرى وقد أعفى لحيته ولبس الثوب وتغير شكله فلما ذهب إلى مدير الشركة ونظر إليه ونظر الصورة عنده في الأوراق قال ما الذي غيرك قال أسلامت الله تبارك وتعالى قال فلا بد من أن تحلق لحيتك ولابد من أن تزيل هذا الزية لتتسلم الوظيفة قال لا, لا أحلق لحيتي ولا أغير هذا الزية ولا أتنازل أبدا عن ديني لأن الله قد شرح صدر الإسلام قال لكن الراتب مغري قال ولو قال ستفقد الوظيفة قال سمعت الله سبحانه وتعالى يقول في قرانه في الأيام الماضية حينما أشرح الله صدر الإسلام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لاحتسب وأنا أصدق ربي عز وجل ولن أخالف هذا الدين ولن أغير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأنا على قين بأن رزقي بيد الله سبحانه يقسم لي بالله أن الرجل قال له هذه الإدارة وهذا العمل كمدير يحتاج إلى أن يحتاج فيه إلى شخصية مدير قوي الإرادة قوي الشخصية وهذه الإرادة التي نجدها فيك الآن تؤهلك لأن تكون مديرا للعمل من هذا اليوم ذلك فضل الله وتيه ما يشاء لكننا نحتاج فقط إلى الصدق إلى اليقين في وعد الله سبحانه وتعالى وفي كلام الله جل وعلا وتدبر هذه الثمرة السابعة أيضا في قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا فالتقوى يكفر الله بها السيئات ويكفر الله بها الذنوب قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 لا قبول إلا بتقوى رب العالمين لا يقبل الله منك قولا إلا إن حققت التقوى إنما يتقبل الله من المتقين وقد بينا أن التقوى هي أن نمتثل أمر الله وأن نطيع أو نرى وأن نجتنب مناهيه ونقف عند حدوده هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي كما أصليت في أول هذه الحلقات المباركة. فينبغي أيها الأفاضل أن نعلم أيضا أن التقوى سبب من أسباب العلم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله اما في الآخرة فالآخرة كلها عند ربك للمتقين اذا خرج الناس من القبور يمشون على وجوههم أو على ارجلهم فالمتقون يركبون يوم نحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة اصناف صنف المشاه وصنف ركبانا وصنف على وجوههم قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكمة وصماء وهم جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرة اما التقي فيحشر الى الرب العلي وهو راكب قد هيى الله عز وجل له الملائكة والملائكة في استقباله بهذه الكرامة وفي النهاية يكرم الله المتقين بهذا المقام الجليل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر قال تعالى والاخرة عند ربك للمتقين اسأل الله جل وعلا ان يجعلني وإياكم من المتقين وان يتقبل منكم صالح الاعمال وصلى الله صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمه الكلمة امانه كبيره ومسؤوليه عظيمه كلمة. اما ان تكون الكلمه طيبه واما ان تكون الكلمه فالمؤمن الصدق لا يحتقر كلمه من الكلمات كلمة.